وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس أسماء الله الحسنة والإسم اليوم هو الصبور بادئ ذي بدء هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم ولكنه ورد في السنة المطهرة في الحديث الشريف الذي يتحدث عن أسماء الله الحسنى ولكن دلالات هذا الاسم وردت كثيرا في القرآن الكريم فالصبور هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه فهو يمهل ولا يهمل وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تتحدث عن مدلول هذا الاسم الذي ورد في السنة ولم يرد فراحة في القرآن الكريم قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب الإنسان أحيانا إذا تولى أمر عشرة أو أكثر فحينما يغضب منهم يتمنى أن ينزل فيهم أشد العقوبات ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى تأخير العقوبة هو مدلول اسم الصبور تأخير العقوبة مدلول اسم الصبور مر معنى آية من قبل ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى يعني كان لزاما أن ينزل الله بالعصاة أشد العقاب وأن ينهيهم ولكن كلمة سبقت من الله عز وجل هي التي تجعل العقوبة متأخرة ما هذه الكلمة أنه سبقت رحمتي غضب ما هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم ما الذي يؤخر إنزال العقوبات الحاتمة هو رحمة الله عز وجل يعني كأن الله عز وجل يعطي الناس فرصة ليتوبوا يعطيهم فرصة ليرجعوا لينيبوا ليصححوا ليستغفروا لذلك الله عز وجل قال وما كان الله ليوعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما دام الإنسان في استغفار القصد هو إصلاحه والقصد هو إسعاده والقصد هو رحمته أما لو أن القصد تطبيق القوانين ما ترك على ظهرها من دابة لو أن كل إنسان عصى الله عز وجل أنهاه الله عز وجل بعقوبة قاصمة ما ترك على ظهرها من دابة فتأخير العقاب مدلول اسم الصبور تأخير العقاب ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى آية أخرى تدل على مدلول الصبور ولقد استهدئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب إذن هذه الآية الثانية تفيد أن الصبور هو الذي يؤخر العقاب فالسؤال هل يلتقي هذا الاسم مع اسم لله آخر يشتبيهان يلتقيان فضل الحليم شيء جميل إذن اسم الصبور يلتقي مع اسم الحليم فكيف يفترقان هل يتطابق اسم الصبور مع اسم الحليم تطابقاً تاما طبعا لا إذا نسترقان كيف يسترقان دقق في هذه الآية ولقد استهزئ برسول من قبلك فأملئته للذين كفروا الله صبور ثم أخذتهم فكيف كان عقاب شيخ نجيب يعني قالوا المزند أشد أمنا مع الحليم منه مع الصبور المزنب أشد أمن مع الحليم منه مع الصبور يعني الصبور تأخير العقاب أما الحليم قد يلتقي اسم الحليم مع اسم العفور لكن إنزال العقاب أليس هناك حالات في الطب لا بد من بتر هذا العضو ولو أن الأب ولو أن الطبيب هو الأب لابد يعني يجب أن تعلم أنه أن الشيء الذي وقع لابد من أن يقع ولو لم يقع لكان عدم وقوعه نقصا في الحكمة الشيء الذي وقع لابد من أن يقع وقوعه رحمة وفضل وعدل ولطف وعفو وصبر لذلك أحيانا يتحدث ربنا عن ذاته فيستخدم ضمير الجمع إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا كل شيء خلقناه بقدر حينما يتحدث ربنا عز وجل عن ذاته يستخدم ضمير الجمع وأحيانا يستخدم ضمير المفرد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله عز وجل له ذات وله أسماء فإذا تحدث بضمير المفرد فهو يتحدث عن ذاته وإذا تحدث بضمير الجمع فإنما يتحدث عن أسمائه ويجب أن تعلم علم اليقين أن أسماء الله عز وجل كلها حسنة وكلها تشترك في أفعاله فأفعاله فيها رحمة وفيها عدالة وفيها قوة وفيها غنى وفيها عزة وفيها جبروت وفيها من أسماء الله الحسنى ما فيه آية ثالثة تؤكد مفهوم الصبر وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة أمليت لها وهي ظالمة الإنسان إيام اختل توازنه حينما يرى كافرا قويا شديدا عتيدا مستعليا يزداد قوة ومنعة وغنا وسيطرة قد يسأل الإنسان نفسه أين الله ربنا عز وجل بماذا يجيب عن هذا السؤال؟ إذا رأيت الكافر يزداد قوة وغنا وسيطرة واستعلاء وجبروت ويتحدى ويسخر ويستهزئ، ألم يقول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ أين الله؟ بماذا أجاب الله عز وجل في القرآن الكريم عن هذا السؤال بارك الله بك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إجابة أخرى شيخ نجيب حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة جواب ثالث ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله عز وجل ليس غافلاً لكنه ولكنه متغافل يبدو أنه متغافل يعني الله عز وجل من أجل أن يكشف الإنسان على حقيقته يُملي له، يعطيه من القوة، ومن الشأن، ومن الوجاهة ما يكشفه على حقيقته فالإنسان إذا العاقل، هل يطمئن بقوته؟ هل يطمئن لماله الوفير؟ هل يطمئن لمركزه القوي؟ لا أبداً، العاقل يطمئن لطاعة الله. يجب أن تطمئن حينما تطيع الله عز وجل أما إذا كنت قويا أو إذا كنت غنيا أو إذا كنت وجيها هذه أشياء تسلب في لحظة واحدة أعطاؤه عجيب زارني طبيب ذكر لي قصة وقعت قبل يومين أن فتاة متخلفة عقليا تأخر كلامها سنتين وفيها علة في دماغها هذه العلة ظهرت في مشيتها العرجاء تشكو من ضعف في أعصابها الحركية والآف مصدرها الدماغ وتشكو من تأخر في نطقها وهذه آثة مصدرها الدماغ ويكاد الشفاء يكون مستحيلا قبل يومين أو ثلاثة كسرت رجلها فأخذت إلى مستشفى للعظام وأعطيت مخدرا لشدة الألم الذي انتابها حين تجبير عظمها بعد أن انتهت العملية انطلقت في الكلام ومشت مشيا طبيعيا فجاء أبوها وقال ما هذا ما علاقة ما جرى لها بما صلحة من نطقها ومن حركتها يا الله على كل شيء قدير لأن كسر هذه الرجل كان سببا ولعل هذا المخدر أيقظ مكانا في الدماغ كان غافيا ربنا عز وجل يعطي يعطي ويدهش ويأخذ ويدهش أنا أعرف قريبا لي توفي بمرض غريب جدا هو أن الطحال يعمل بنشاط أكثر مما يجب أن يعمل الطحال مقبرة ومعمل دم احتياط مقبرة ومعمل دم إحطياب ومستودع للكريات الحمراء مستودع ومعمل ومقبرة الطحال فلو تعطلت معامل نقي العظام الطحال يصنع الكريات الحمراء هذا الطحال من مهماته أن يستقبل الكريات الميتة ليحللها في مقبرته وليعاد تصنيعها من جديد في نقل العظام. هذا الطحال عمل عملا زائدا عن طاقته فصار يأخذ الكريات الحية ويميتها ثم يحللها فصار هناك فقر في الدم سببه ازدياد نشاط الطحال وتوفي بهذا المرض أنت تحت رحمه الطحال إذا زاد نشاطه أو النخامية إذا تعطل نشاطها فالله عز وجل يقول وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير آية أخرى تذل على اسم الصبور والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين البارحة سألت أحد الإخوان في التراويح عن كلمة متين متين كلمة تستخدم في الفيزياء للتعبير عن قوى الشد والقساوي تستخدم للتعبير عن قوى الضغط الشيء الذي يتحمل قوى ضغط يقال له قاسي والشيء الذي يتحمل قوى شد يقال له متين فما وجه العلاقة بين كيد الله عز وجل وبين متانته إن كيدي متين يعني الإنسان لا يمكن أن ينجو من قضة الله كأن كيد الله حبل متين لا يمكن أن ينقطع أبدا آية خامسة وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب طيب مر معنا بالتسيره موقف بدا فيه صبر الله عز وجل بالسير النبوي وذكر هذا في القرآن الكريم بمعركة أحد أن في صلح الحديبية حيث أن الله عز وجل يعلم أن في كفار قريش رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لا يعلمهم المؤمنون فربنا عز وجل رحمة بهم وتأخيرا للعقوبة عليهم أخر فتح مكة من أجلهم هذا من إثمي الصبور. هو صبور وقد أمرنا بالصبر قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرون ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين طيب ما معنى ولربك فاصبر ولربك فاصبر في أحمد هناك صبر لغير الله قد تكون إنسان مستضعف ولك عدو ينكل بك ولا تستطيع أن تفعل شيئا فأنت صابر لا لأنك صبور بل لأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا ليس هذا من الصبر الذي أمرنا الله به الصبر أن تكون قادرا على أن تفعل شيئا لكن إيمانك بالله عز وجل يلجمك وتصبر هذا معنى قوله تعالى ولربك فاصبر وأحيانا الإنسان بتوهم أنه بإمكانه أن يصبر فإذا هو في بعض الحالات لا يصبر بإمكانه أن يصبر فإذا هو ينتجر كيف نحل هذه المشكلة؟ شيخ نجيب واصبر وما صبرك إلا بالله أنت لا تصبر إلا إذا أعانك الله على الصبر أنت لا تصبر إلا إذا أعانك الله على الصبر طيب هل هناك آية يرتفع بها الصبر إلى أعلى مستوى نحن في عنا قاعدة أن العطف يقتضي التجانس ما بتقول أنت اشتريت بيت وملعقة هذا في الصبر والصلاة قرنا مع الصلاة جمع الصبر مع الحظ العظيم وجمع الصبر مع الصلاة وجمع الصبر مع الجزاء بغير حساب وجمع الصبر مع الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآية التي وردت في آخر آل عمران يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا صَبِرُوا وصابروا، صبروا وصابروا فالصبر معروف أما المصابرة أن تعين أخاك على الصبر لذلك قالوا لا تكن عونا للشيطان على أخيك بل كن عونا لأخيك على الشيطان لأنك إذا أعنته بينت له خففت عنه مصابه واسيته بمالك فلعل في ذلك معاونة لأخيك على الصبر وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين استعينوا بالله واصبروا أما أجمل آية متعلق بالصبر والتي تسلج الصبر هي قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون طيب هذه المصائب لمن؟ المؤمنين هذه المصائب خاصة بالمؤمنين ولنبلونكم أيها المؤمنون بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إذا هو الصابر هو الذي يصبر على تربية الله له ما معنى أنك صابر يعني الله عندي ربيك وأنت تفهم على الله عز وجل تصبر يعني من هو الصابر هو إنسان راشد يجلس على كرسي طبيب الأسنان، فيعلم علم اليقين أنه متقن لصنعته، وأنه دكتور، وأنه وأن فحوصا عديدة مر بها، وأن أناساً كثيرين أثنوا عليه، وأنه تعلم علما صحيحا وأن يده فيها مرونة كبيرة، وعنده وسائل جيدة، وأن هذا وأن كل ما يفعله يفعله بك طبيب الأسنان لصالح أسناني. لذلك لو آلمك في بعض الأحيان في أشخاص عندهم خطورة من استعمال المخدر في لك قلبك ضعيف لا أستطيع أن أعطيك المخدر لا بد من أن تصبر من هو الذي يصبر إذن هو الذي فهم على الطبي وسق من علمه ومن خبرته ومن نصيحته وهو يتحمل أو معالجة هذا الطبيب لأسنانه هذا بشكل مبسط يعني إنسان صابر يعني في عنا علل كثيرة ربنا عز وجل يتولى تربية هذه النفس لذلك وعذتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اختارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه النهاية أن تصل إلى دار السلام بسلام النهاية أن تقول من أعماق أعماقك الحمد لله رب العالمين النهاية أن ترث جنة عرضها السماوات والأرض هي النهاية فلذلك الصابر إنسان فهم على الله عز وجل فهم على الله مراده النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب السيرة سيدنا, عفوا سيدنا الصديق بعد وفاة النبي صار في اضطرابات صار في رد وردة كبيرة جدا بل أصبحت المدينة مهددة بالخطر والنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا لفتح بلاد الشام أمر عليه أسامة وأصحاب النبي يعني ما رأوا من الحكمة أن يرسل هذا الجيش لأن بلاد فيها فتن داخلية فيها اضطرابات داخلية أي أقل أن نبقي هذه الاضطرابات على حالها وأن نرسل جيش لفتح بلاد الشام يعني هذا الشيء بحسب المنطق غير مقبول فأصحاب النبي اضطربوا وتململوا وتمنوا على سيدنا الصديق ألا يرسل هذا الجيش وتهامسوا فيما بينهم وانتقل الخبر لسيدنا عمر سيدنا عمر جاء ليبلغ سيدنا الصديق هذه الرغبة تبناها هو سيدنا الصديق أراد أن يربي الأصحاب تربية حاتمة ما كان منه إلا أن أمسك بلحية عمر رضي الله عنه وهزها هزا شديدا وقال تكلتك أمك يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام فلما رأى أصحاب النبي ما فعل الصديق بعمر ارتعدت فرائصهم وندموا على خواطرهم وانصاعوا لأمر سيدنا الصديق لماذا صبر سيدنا عمار على أنه أخذ بلحيته وهزت هزا شديدا وقيل له ستلتك أمك يا ابن الخطاب جبر في الجاهلية خوار في الإسلام لأنه فهم على سيدنا الصديق مراده البعيد ماذا قال ابن عطاء الله السكندري إذا كشف لك إذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء إذا كشف الله لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء فربما كان الإحسان من الإنسان حرمان وربما كان المنع من الله إحسان فالإنسان متى يصبر إذن؟ من هو الذي يصبر؟ هو الذي يعرف الله عز وجل أما الذي لا يعرف الله عز وجل لا يصبر بالعكس ينفجر ويزمجر ويتكلم كلاما سيئا يسجل عليه علامة معرفتك بالله صبرك على قضائه وقدره طيب لكن كل حسنة بعشر أمثالها كل شيء له حساب إلا أن الصابرين كما قال الله عز وجل يوفون أجورهم بغير حساب لماذا إن هذا المحتم هذا الإنسان حينما صبر أي كأنه يقول لله عز وجل كأن لسان حاله يقول يا ربي عالجني كما تريد وأنا أفضل يا ربي أنت ربي لا إله إلا أنت أنت ولي في الدنيا والآخرة عالجني كما تريد أنا أفضل على معالجتك كأن لسان حال الصابر يقول يا رب في الدنيا لا في الآخرة في الدنيا القضية مقبولة أما في الآخرة يوم الخزي الكبير هذا شيء لا يحتمل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته وقف بين أصحابه وخطب قفة مؤثرة قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين لقاه فاختار لقاه فبكى سيدنا الصديق وقال بأبي أنت وأمي نفديك يا رسول الله بأولادنا وأرواحنا وأنفسنا فهم عليه قال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأقذ منه إلى آخره فقام أحد وقال يا رسول الله إنني منافق فدعوا الله يتوب عليه سيدنا عمر وقف وقفة كما هي عادته وأراد أن يبطش بهذا الذي فضح نفسه قال له ثتلتك أمك لما فضحت نفسك هنا السؤال قال له يا عمر دعه لأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة يعني مثلا لو طالب سرق قلم حبر. وكشف أمره أمام رفيقه شيء إذا كشف أمره أمام الصدق كله شيء آخر أما إذا كشف أمره في الباحة أمام ثلاثين شعبه شيء أكبر فضوح الدنيا أهوا ساكن المدينة أنت بحي من أحياء هناك من يعرف قلة أما على رؤوس الأشهاد يقف هؤلاء الفساق والفجار مواقف الخزي والعار قال له يا أبا ذر إنها أمانة سيدنا أبو ذر قال يا رسول الله استعملني عيني شيء وظيفا اشتهى أن يكون عند رسول الله موظفا قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنني أحب لك ما أحب لنفسي إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة وهي ليس سهل قال إنني منافق قال دعه يا عمر فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة أو أهون من فضوح الآخرة فالصابر كأنه يقول يا رب عالجني قبل أن أموت يا رب لا تمتني حتى تطهرني من زنوبي يا رب لا تمتني حتى تطهرني من عيوبي من أدرانه فالإنسان العاقل يجتهد لتنقية نفسه من كل مرض، لأن الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذا إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب والآية التي تتحدث عن الصبر أيضا واصبروا إن الله مع الصابرين هذه معية خاصة أم عامة خاصة ماذا تعني معي الخاصة التأييد والنصر والحفظ والتوفيق حيث ما وردت في القرآن الكريم معية خاصة تعني التأييد والحفظ والنصر والتوفيق إن الله واصبروا إن الله مع الصابرين وقال جل شأنه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 والله يحبهم يحبهم ويوفيهم أجرهم بغير حساب وهو معهم بالحفظ والتأييد والرعاية والتوفيق لماذا يحبهم لأنهم قبلوا معالجته أحيانا يكون أنسب شيء أن تعالج هذا المرض من دون مخدر أما إذا رفض هذا الإنسان وصاح وتكلم كلام قاسي عندئذ تضطر أن تسلك معه الطريق الأطول في العلاج والطريق الأخطر في العلاج ربنا عز وجل حينما يرى عبدا صابرا معنى هذا العبد رضي أن يعالجه الله عز وجل وأن يستسلم لقضائه وقدره هذا معنى الصبر فالصبر شيء عظيم يعني الإنسان الغربي لأنه لا يعرف الله عز وجل فيه في حياته شيء. شيئان. إما أن ينال ما يصب إليه وإما أن ينتحر ما في جهة تصبر من أجله لا يعرف الله عز وجل فإما أن ينال سؤله وإما أن يصاب أمراض نفسية إذا انتحر أمراض الإحباط أمراض الكآبة أمراض الثوداوية انفصام الشخصية هذه كل أمراض نفسية أساسا إنسان جاءته مصائب وهو لا يعرف الله عز وجل أمراض نفسية أساسها مصائب من دون معرفة الله عز وجل لكن كما قلت قبل قليل إياك أن تصبر لغير الله ما لك أجر يعني شخص قوي عم يقاب أنت صادر أمرضنا عز وجل يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا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 وصلتم إلى دار السلام، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وصلتم إلى الأبد، وصلتم إلى نعيم مقيم، وصلتم إلى دار لا خروج منها، ولا قلق فيها، ولا مرض فيها، ولا منافس، ولا تحاسد، ولا هذه الجني ما سمنها؟ قال سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم صبركم كان ثمن الجنة سلام عليكم بما صبرتم شوف المؤمن إذا دائما صابر الصحة على المرض صابر أيام في في بيته مشكلات صابر في قصر أحيانا صابر دخل قليل صابر في بعمله مناقصات صابر إنه يرى إيد الله عز وجل إلا أن الإنسان إذا كان بإمكانه أن يمنع عنه الأذى ولا يمنع عنه الأذى فهو عاصي مع الصابر صابر إذا كان لا تستطيع أن تزيل عنك هذا الأذى الصبر عند استنفاز الجهد لكن في قضية مزعجة بإمكاني أن أحلها هذا من قضاء الله وقدره، من قال لك ذلك؟ هي من قضاء الله وقدره، وحلها يتم بقضاء الله وقدره. تعليم دقيق. سيدنا عمر لما كان بالشام أمام كان بالشام في طاعون، فامتنع عن دخولها. فقيل له يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال نعم. أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لو أن لك لو لو أنك تملك قطيعا من الغنم وهناك أرض مجذبة وأرض مخصبة ترعاها أين؟ إن رعيتها بالأرض المجذبة فبقضاء الله وإن رعيتها بالأرض المخصبة فبقضاء الله. أنا أفر من أرض مجذبة بقضاء الله إلى أرض مخصبة بقضاء الله. هل التفكير العلمي؟ فأذا كان ممكن الابن يتعالج عن طبيب ما في استسلام أخي أنا صابر لا أنت مقصر أنت مقصير ليس هذا هو قضاء الله عز وجل حينما لا تملك وحيلة ماذا قال النبي الكريم بالطائف قال يا ربي إني أشكو إليك ضعف ق... ضعف حيلة قلة حيلتي ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس وأشتهد خرج من مكة إلى الطائف لعلهم يؤمنوا لكنه شكى قلة حيلته أنت كإنسان أيام تقف أمام بعض الأمور عاجز لكن ما ممكن تتحرك يجب تتحرك لكن حينما تف حينما تفقد الحيلة يأتي دور الصبر الصبر يأتي عندما تعدم تنعدم الحيلة سيدنا عمر أشار إلى أن الصبر نعمة من نعم, نعم الله الكبرى سيد أحمد كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا الحمد لله إذ لم تكن في ديني والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها لأن الله عز وجل يقول واصبر وما صبرك إلا بالله والآية الثانية ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين سيدنا أيوب في آية سبحان الله مؤثرة جدا أنا أتزوق منها الشيء الكثير لما حدثنا ربنا عن صبره قال في نهاية الآية قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اول إنا وجدناه صادرا الله أيام يبعث لك شغلة في شخص أنا حدثني أخ قال لي سيارته وقفت كراج الأرض ميلة والمكبح غير يعني محكم فتراجعت دخلت في سيارة جديدة لصاحب لسائق وصار في يعني جسم السيارة يعني صار في تغير طفيف جدا سب سبابا سب الذات الإلهية سب الأمليا صاحب هذه السيارة فلما أخذت إلى مكان للتصليح للتصلح دفعها المصح المصلح بيده فعادت كما كانت كل هذه الكلمات القاسية الكلمات التي تدل على جهله بالله عز وجل لسبب تافهم جدا على كل يعني الإنسان إنا وجدناه صابرا الله يمتحن الإنسان يتلف له شيء من حاجاته بيحبط له بعض مثاعي في أشياء لا تحقق ماذا يفعل تحت المراقبة سيدنا أيوب ماذا كان وضعه إن وجدناه صابرا أجمل موقف يقفه المؤمن حينما يتلقى خبر سيء الحمد لله رب العالم يا رب لك الحمد هذه حكمتك وهذا قوائك وهذا قدرك وأنا راض بحكمتك يا رب اللهم عليه الصبر هذا أعظم موقف يقفه المؤمن لا ممكن إنسان ما يتعرض لموقف في في امتحان فحينما يقول الحمد لله نجح هذا موضوع ثاني هو الإيمان كله صبر وبعض بعض الحديث تقول الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر بس وجدت حديث دقيق جدا الإيمان هو الصبر هو في الأساس, في الأساس الجنة إلى ثمن ثمن الجنة أن الله عز وجل ركب فيك طبيعة وكل التكاليف عكس الطبيعة ركب فيك حب المال وأمرك بإنفاق المال ركب فيك حب الراحة وأمرك بصلاة قبل طروع الشمس وركب فيك حب تتبع أخبار الناس وأمرك أن تسقط عن الغيلة والنميمة أبداً لو تتبعت أخبار أوامر الشرع كلها لا تستطيع أن تفعلها إلا إذا خالفت طبيعة نفسك إذا الدين كله صبر من هو الكافر؟ هو إنسان إنساق مع شهواته ومع أهوائه ومع ميوله وحظوظه ومصالحه من هو المؤمن؟ هو الذي عاكس هواه وشهوته وميوله وحظوظه وطبق منهج ربه يعني إذا أردت أن تقول لي الدين كله صبر أقول لك نعم الإيمان هو الصبر والسماحة أفضل شوف الصبر والسماحة الصبر سلبي سماحة إيجابية أن تصبر عن المعصية وأن تصبر على الطاعة وأن تصبر على الأمر التكويني كتنا صبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبر على الأمر التكويني فلذلك من السزاج أن تظن ان الفقير عليه أن يصبر من قال لك إذا كان صبر الفقير عن موضوع واحد فالغني أشد حاجة إلى الصبر من الفقير لماذا يمتلك خيارات كثيرة جدا طيب إذا قلنا للضعيف اصبر الحقيقة القوي أشد حاجة ألف مرة للصبر من الضعيف الضعيف ضعيف أما القوي بإمكانه أن يفعل كل شيء لكنه خاف من الله عز وجل ما فعل شيئا فهي النظرية والدليل ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصدرون بالخير أنت ممتحن بالمال ممتحن بالقوة ممتحن بالشباب فكلما الصبر أنا فيما أذكر أنضيت أكثر من شهرين في خطب جامع النابلسي حول موضوع الصبر قبل أربع سنوات أسبوع شهرين أو ثلاثة حول الصبر والنتيجة ظهر أن الدين كله صبر يعني إذا الشجاعة صبر الهروب انتجام مع حب الحياة الشجاعة صبر من يصلي الجسم يحتاج إلى استلقاء جاء للبيت مساء متعب أكل ونام كيف أما المؤمن في عريفة الأشي أكل وتوضأ وصلى الفرض والسنة والوتر هذا صباح نام الساعة واحدة بالليل الفراش وسير والدنيا شتى والفراج دافي والثاني يوم عطوا ما كان عندهش فسميع أذان الفجر على حي على ترك الفراش يصبر لو لو تبعت الأمور أنت ممتحن في كل لحظة مرة امرأة جميلة في الطريق وفي ثياب فاضحة أنت إذا نظرت إليها فقد انسجمت مع شهوتك إلى النساء أما إذا غضت بصرك عنها غضا حازما فأنت عكست شهوتك أنت إذا صابر الآن شو الصبر أنت, أنت مكلف أن تصبر في كل دقيقة أبدا قال بعض العارفين إذا أقامك الله في مقام الشكر فكن من الشاكرين وإذا أقامك الله في مقام الصبر فكن من الصابرين المؤمن في الرخاء شكور في الزلازل صبور قانع بالذي له لا يأخذ ما ليس له في الرخاء شكور وفي الزلازل صبور والعوام إذا واحد صبر ذلك راح يتعليه مسكين لا ما رأيت عليه أخذ كل شيء حقق النجاح اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعني انت بين الشكر والصبر لكن أيها الإخوة الأكارم لابد من التنويه إلى أن المؤمن يجب أن يطلب من الله العافية هذا مأخوذ عن رسول الله اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الطائف إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العذب حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي يقول عليه الصلاة والسلام سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أسلحت أعيد عليكم نص الحديث سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت في ختام هذا الدرس إنه جل جلاله صبور على عباده وإن عصوه وهو يوافق اسمه الرحمن جل جلاله التي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا والآخرة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 واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح